ويُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَا عَلَكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا مُؤْمِنُوا بِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأَ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 سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة السادسهم كلبهم رجما بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم قُرْبِي أَعْلَمُ بِعَدْدِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ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 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحدا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 ك المهل يشول وجوه بأس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة تُعدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها.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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلِهِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملاك تسجدوا لآدم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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نُصْبَأ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 فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي يضيفهما فأبو أي فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أي ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك انبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه رصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا